<تصفح> ايا يا دفع يا يا يا حلو يا ياك <كحوة> <أي> عوض <عوية> برا <تصفيق> أي أي يا <تصفيق> <عنى> ايه أي يا برايا بالماي قلب شينه صدره انا انا ركاله بالعمر الجامره ايه يا جمره ياد يابعدت ترجمره hablanishdagi aleyha ilmar deban taval ay ay deban ta ya maqta ubuk hisyan qilishdan shidtan a ya تنحسي لبان حفيرة. يا <تصفيق> ايدي حبي يا رأيها والما عند راس على قبلة ديرة. يا عمي يا ايوان واصبع المكتور كل عملك يبتل. اي يا مدكهات وقلبال قبه مد الجمره مره ياك تعال يوم ال40 عندما جاءت الحوراء زينب الى كربلاء تسال زين العابدين تقول له عمي علي وصلنا قال لها عمنا بلا وصلنا القبر انا الامام يتقدم خطوات خطوات لكن يرى القبور قريبه نظر والتفتت التفت الى عمته زينب راها جالسه قال لها عمنا زينب اراك جالسه مرخبه قالت له عم علي ان قضيه اباك الحسين عدت عيني يا عم يا أي, أي, اي من اي من راحبوك حسيا عني اي عما يوحشين الشمعتني ضحادني اي اي ضحادني انا ميت عزر من زغر سني أ وداج بوقس يا ال عيون ابا اي جحا عمى يا عمى وصلنا المقبره عمى وصلنا او يا وديت شر مقبره ولك Hay ya amma ma'bi ham هي هي يا ايه لو اعطرنا يا ايه رجعون الى هنا قطاع الظلم يا اخي سنتظن الحوراء زين الظاهد ينزلها من على ظهر الناس لا والله رمز بنفسها على صدر الامام لعك نعتها لوعة وهذه اللوعة تريد تشكيها للامام وما جرى عليها بالشبيل ابقى الاخر العاينه وياك ايوه يا اي وجدي ايدك على ريمي والوا حننا جاي ايذاك قبرك ضيا خويا يا روحي يا, رفا يا. تالهنك على النصاريه يا جبيهي وجديك على العاده وعلي يا حسين يا والله من يومك الحياة أربعين آيه آيه آيه ما ضدت الدمعة مدياً والله ما لحق بيها من بعيد ها ها اه والله تمضي وشمالا جاء اليها زين العابدين قال لها عمة زينب بن هذر حليمه الدوري <تصفيق> قالت عمة دلني على قبر ابو ال توقف بين قبر الامام الحسين وابن العباس ضلت حائره تنظر يمينا و شمالا هذيك لو ما نسي دروع النبي هاشميه اي هاشميه و علي جارتك وانت جبت لي هيا هيا جبت لي هيا يا منار المدينه طعيتني يا فقار الجديده بعيد من عذبتني او يا على دم دوان في بي اي عارف يا البياط وانا القلب ادوب في هم الزمن انا استوليه يا, يا رب القوه ها اي ها يا معطر بالمحلى ومحلى وطيبه اخويا دا اهل واحد جنب ميره ليذاي بنت العباد جت يا مجيب بايت اللي <خوي> بعد <يا>